يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كَانَ وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 علم ان لن تحصوه فتابعوا عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تَجدُوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إِن دَ اللهَّهِ هو خَيرَ وَأَعظَمَ أَجرَْ وَاسْتَوفِر اللهَّه إِ اللهَّه غَفور الرَّحيِيم